ايوا الصباح كان بحال يوم الجمعه ايوا قلت نمشي لواحد الدار الجو تاع وجاده وكان صحاب كي نغني تماك جا واحد ضلامي قال لي يا عوذ بالله في يوم الجمعه تغني قلت له يا العاطي يا ربي واش <تصفيق> هالمصيبه قلت له واش من يوم الجمعه راني بحق نغني قال لي وما جاء على الله بذلك من حق ليس عليك حق في ان تغني, لها تغني. قلت له درو خطين احنا الدنيا واش غندير زعما على 10 دابا انت كتقول لي ما غنغنيش قال لي لا تغني وكذا عليا بقى عليا قلت له تا ليك تسمح لي خويا غادير اللي بغيت نتا دير اللي بغيت نتا ما تغنيش انا مغني انا نغني حتى الموت وا سياد هاد الناس ما فهمتهمش هاد الناس ما فهمتوش يقولوا لي ردوك يردوك حتى نتا يعاود ثاني ما فهمتو والو انا نغني واغني واغني وساغني حتى ها <تصفيق> انا مراد مراد والله الا مراد بالله الفن الجميل اخويا كاين منعوه الفن الجميل الفن الجميل تمنعوه اي بطل كي كتسمع هاد الغنا وقولي لنا الله يرضي عليكم نتوما اللي تبارك الله متنورين واش هاد النغمه زعما نحرموها هادي سمعوا سمعوا سمعوا Thank <laughs> you. الجزيريه شوف هذا النغم كلشي جاء من ايران لقيت ايران كانت بعيده على هذا الهوى الشيعي وهذا كنجيونا كنعطيونا العلم ويعطيونا دابا رميتونا الاهاب ويعطيونا المصائب هذه هذه النغمه هذه النغمه نغمه ايرانيه كنعطيونا الموسيقى عطونا العود هما اللي عطونا العود هما اللي عطونا العود اسمع استروكاسا أسترو اه ما عطنا العود اول ما لقونا العود العود الطلقه السابع هجري ميلادي يعني عاد دخل لبغداد وعرفوا اسحاق الموصلي وعرفوا زرياب المعروف بعالب منافع وهاد الناس اللي عطوا العود القيمه ديالو جراس السلمان لو بيرس هو اللي جاب العود للعرب ومن بعد العود انتقل من بغداد لتونس من تونس للاندلس قرطبه ومن بعد قرطبه جاوا للمغرب والجزائر وتونس وهكا دار انفواياج للعود ا ترافيل كي شكون يعطاون لنا العود الايرانيين الله يهديهم دابا يعطونا غير غير السعاده ويبعدوا علينا ا كان العود فيه استروك كسا كان فيه العود اربعه اوتار عند الايرانيين وكان قبل بجوج الاوتار ومن بعد اربعه الاوتار وزرياب اضاف الوتر الخامس ومن بعد ذلك العراقيون اضافوا الوتر السادس يعني دابا دابا اون نونسي حنا دابا في المدرسه اللي عندي كنعلموا العود بستات اوتار دو صول ري لا صول ري دونك هذه الطريقه ديال العزف يعني لاكورداج تاع العود دو صول ري لا صول ري اللي كيفهم كيف الموسيقى راه يفهمني ويعني ان ان العود يعني عطاونا العود ما عطاوناش السكودات ما عطاوناش التيروريزم التيروريزم والنمار ونمار دو تويي لي زينوسان هذا وسلاح الضعفاء هذا سلاح الضعفاء انا غنيت هاد الاغنيه مازال الخير مازال علاش الظلم علاش الارهاب علاش الظلاميون علاش هذا علاش باش الناس الاخوان اللي تيسمطوا الاغنيه ديالي ولا التلاميذ ديالي ولا الجمهور انا كنغني هاد كل صرا كنيدير هو كنتكلم اننا يجب علينا ان نحارب الظلاميون يجب علينا ان نحارب الظلاميون هاد الناس اللي مرضونا مرضوا راسهم اذا احنا نحاولوا من خلال الموسيقى و انتما من خلال كل واحد انا عندي الموسيقى هو هي هي هي اموايان دو السلام والحب والاخاء والصدق لان الموسيقى صدق تعطر الانسان يعني واحد اون تيرافي علاج روحي الموسيقى حاجه كبيره ونحاول الى ربيت انا ولدي هنا في فرنسا ولا التلاميذ ديالي انا التلاميذ ديالي كلهم كلهم كن... كن... كنوجههم ماشي غير في الموسيقى كنحذرهم دوك الناس اللي كيمشيو وكيدير لهم بروشك راني في المساجد يعني وتايدير لهم شي افكار يعني ضلاميه وواحد وك... السيد جاء عندي قال لي هاد الاستاذ آه... ديما مابقاش ندير الموسيقى راه قالوا لي الموسيقى حرام وتلاو ديجا اللي هنا نهضر انا وياك جاء عندي شديته كنت نذكر مع قلت له انا اللي قدام الاستاذ ديالك ديال الموسيقى كي ما تنساش باللي انا عندي رساله عليا في السوربون في الدراسات الاسلاميه وقال لهم الاسلام قاع في الاسلام وهاد الناس هذول قالوك حرام راه حرموا كلشي قلت له اجي لهنا شوف واش دابا غادي نعطيك واحد الموس خدمي ان كوتو الى قتلتيه به راه ماشي مزيان ولا قطعتي به الخضر قال لي واه استاذ و في ثاني قلعتو وتكلمت مع باه وفتالي ولات يدير الموسيقى وابتعد عليهم لانه هما تيبغيو يجروا هاد الشباب الصغار لان الصغير عاد مازال عنده فطره وعاد مازال الصفحه ديالو بيضه ويحاولوا باش يديروا الكره تكرميه هادي واحد الثلاث ايام هنا في روم سمعت واحد كيقول كي لهم جنات التجريم تحنا انهار وكذا وعيون وكذا ومشغلهم كاين البنات تما والنساء حور عين كامثال اللؤلؤ اللي مكنون جزاء بما كنتم تعملون غير وحده و هاد السمكه تديو الناس يقول لك صافي انايا عايش في الفقر انا نمشي ندير شي بومبه عندي ونشي نقتل راسي نمشي للجنه باش نتبرع مع راسه الماك و هاد الشباب مساكن شحال واحد تيمشيو ضحيه هؤلاء بعد داك العالم اللي تيقول هادشي بعدا ماشي هو لكن لا كان عارف لا كان يعرف باللي الصح كان يجنن احسن منه ايوا هو ماشي يدير يعطي المثال هما عارفين باللي انهم تيخصهم يصفتوا شباب صغير شباب مساكين ما فاهم والو وانا اولا وقبل كل شيء لي مذهب واحد وهو الدف الى السلام وحب والاخاء وضد الارهاب الارهاب ايران يعني هذه كلمه يعني تزعجني واحاول ان اغني دائما هذه الاغنيه في السهرات ديالنا هذا لا بد وان واخا اللي يديروا اللي يديروا نغنيها لان السلام هو السلام وكل دين كيدفع للسلام هو دين صح والدين, والدين اللي ودي ما يدفعوا الى الارهاب وصاب الدين انا بالنسبه ليا كل دين الا الذي يعترف به ودي والسلام السلام الاله يحب السلام الاله يحب السلام انا لا ارى في الاله يدعو الى الحرب ويدعو الى الارهاب هذا هذا ليس يعني انا بالنسبه لي ان السلام هو خير شرط في الانسان وشكون هذا وجه البحر الله يعليك مرحبا بي عندها يعني هذ الخوت هذ را ضريفين وراهم مزيانين المهم على تفهم معا الى غير الدليل انايا قلت السلام سلام واغني للسلام وادائما اغنيه دائما للسلام وحب الناس وكنعطي الجوا نعطي للناس الحب الحب والسلام من خلال هذه الاله الجميله ونقول لكم حاجات الله يعليكم واحد دقيقه تا واحد مكان اخر جميل واترك المجال الى صديقي اصفوسا والجزائر الطيب وهو مكان راحه الارواح كيتسمى راحه الارواح على السي اصفيكا No, no, no, no. تحيتي <تصفيق> الفني لجميع وتباك الله عليكم جميعا والسلام والسلام ولا للإرهاب الإرهاب لا نريد الإرهاب نريد السلام وتباك الله عليكم شكرا يا أخونا أستاذ أستاذ بمتابة شيء ما قد تقلش العربية في التكس ما قد تبعليك ما هو الويندوز اللي عندك مثلا يعني عندك الويندوز اه سمع اوكي انا الوركي بش دير بش اه جيكسل بش توليك خال العربية <تصفيق>